وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَدِيَّةِ وَكَلَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ أَسْنِي بَشَرٌ قَالَ 117. إنما يقول له كن فيكون 118. ويعلمه الكتاب والحكمة أو غنصولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت بكم بأيات من ربكم أني أخلق لكم أَنِّي أَخْلُقُ lú của là cũng mẹu 118. وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم 119. إن في ذلك لا ومصدقا لِمَا بين يدي من الدورات ولأحل لكم بعض الذي الله ربي وربكم فاغذوه هذا صراط مستقيم فلما نحن <تصفيق> أو